Nü مع ja Tee kõjấy ja minne on من notötest laid Hande kommteselt tärvale tagitu on اشربك راح الصبر وطفي بهج امري يا صغري ابن اضري لا قلت عمري تعدى وانا باقي على خبري حاولت أخفف هموم القلب وزعاجه وأشوف حزني يمر من فوقي وحادري وأشوف حزني يمر من فوقي وحادري زين ما سعيت ابحث عن علاج ادري حياتي ممور ومحدده نوري والناس ولا بالقلم نهاجه كل على دربهم نتهي رغم الحزن Oste akei kiid va arte حياتي ممر On üldum WAT относita ведu jauti كل على درب هونه جه يبي يسري نسنت عيش عم الوقت وفرجه وانا ادري شعور الوقت من صدري لكن عزايب ربي عين قلب من هو يشيل الالم والضيق من صدري من هو يشيل الالم والضيق من صدري حطي معي انكسر ونهدت تراجا اضحك وانا ما من أشرب كرح الصبر وضغيبها جاهري الله يا بحر شوق القلب ومواجه لجيت شاطي غرامي والهوى ساحرني وشلون اعيش انت راكت الليل ودلاجا الله يا بحر شوق القلب وأمواجه لجيت شاطي غرامي والهوى سحري وشلو نعيش انتركت الليل ودلاجه والليل سحرين يسيل الورق حبري والله اني نسيت الحظ وبراجه في شوفته ما عارف ضيقي ولا قهري وانغاب منه وابيه اليوم واحتاجه فيني انصورته في عالمي تطريق يكفيني انصورته في عالمي تطريق حقي معاي انكسر وانهدى تغراجه Aphaquaneb, ehkki teine, ma laigi ju